الفصل الرابع العلوم الجغرافية ريادات العرب الجغرافية كان العرب من السياح المقادم في كل وقت وكانوا لا يخشون المساوف والمراحل واليوم أيضا نراهم يأتون مكة من أقصى البقاع ويجوبون بقوافلهم داخل إفريقيا كأمر بسيط فيصادفهم فيها الأوروبيون الذين لا يبلغونها إلا بشق الأنفس وكان للعرب منذ السنين الأولى من قيام دولتهم علائق تجارية بما كان الأوروبيون يشكون في وجوده من البلدان كالصين وبعض البقاع الروسية ومجاهل إفريقيا إلى آخره والآن أشير بإجاز إلى أعمالهم الجغرافية ورياداتهم وحدها ما دمت سأذكر في الفصل الذي خصصته للبحث في علاقات المسلمين التجارية البلاد التي كانت لهم صلات تجارية بها والطرق التي كانوا يسلكونها للوصول إليها وكانت طليعة رواد العرب مؤلفة من تجار يسيحون للتجارة وعلى ما كان يعوز هؤلاء من الاستعداد الضروري للتأمل العلمي لم تخل رحلاتهم التجارية من طرائف مفيدة في بعض الأحيان حقا لم يخرج أمر سياحات العرب القديمة التي انتهى إلينا خبرها عن ذلك المعنى ومنها سياحة التاجر سليمان لبلاد الصين في القرن التاسع من الميلاد فقد أبحر سليمان من مرفأ سيراف الواقع على الخليج الفارسي حيث كانت تكثر المراكب الصينية وجاوز المحيط الهندي وبلغ شواطئ بلاد الصين وكتب في رحلته في سنة 851 ميلادية ثم أكمل أحد أبناء وطنه أبو زيد كتاب هذه الرحلة في سنة 880 ميلادية وأضاف إليها معارف أخذها عن عرب زاروا بلاد الصين وكتاب سليمان الذي نقل إلى اللغة الفرنسية في أوائل القرن الأخير. هو أول مؤلف نشر في بلاد الغرب عن بلاد الصين وإذا كان سليمان باحثا عاديا فغير ذلك شأن المسعودي الشهير الذي ولد ببغداد في أواخر القرن التاسع من الميلاد فقد قضى المسعودي خمسا وعشرين سنة من حياته في الطواف في مملكة الخلفاء الواسعة وفي الممالك المجاورة لها كبلاد الهند وقيد ما شاهده في تأليفه الكثيرة المهمة التي نعد كتاب مروج الذهب أشهرها قال المؤرخ العربي العلامة ابن خلدون الذي ذكرناه غير مرة والذي ظهر بعد المسعودي بأربعمائة سنة ما يأتي فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار فهو أس للمؤرخ بني عليه أكثر مقاصده وتتبين به أخباره وقد كان الناس يفردونه بالتأليف كما فعله المسعودي في كتاب مروج الذهب شرح فيه أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر الثلاثين والثلاثمائة تسعمائة وإحدى وأربعين ميلادية غربا وشرقا وذكر نحلهم وعوائدهم ووصف البلدان والجبال والبحار والممالك والدول وفرق شعوب العرب والعجم فصار إماما للمؤرخين يرجعون إليه وأصلا يعولون عليه في تحقيق الكثير من أخبارهم ثم بدأ ابن حوقل الذي ولد كالمسعودي في بغداد برحلاته بعد أن تمت رحلات المسعودي واسمع ما قاله ابن حوقل في كتابه قد عملت كتابي هذا بصفة أشكال الأرض ومقدارها في الطول والعرض وأقاليم البلدان ومحل الغامر منها والعمران من جميع بلاد الإسلام بتفصيل مدنها وتقسيم ما تفرد بالأعمال المجموعة إليها وقد جعلت لكل قطعة أفردتها تصويرا وشكلا يحكي موضع ذلك الإقليم ثم ذكرت ما يحيط به من الأماكن والبقاع وما في أضعافها من المدن والأسقع وما لها من القوانين والارتفاع وما فيها من الأنهار والبحار وما يحتاج إلى معرفته من جوامل ما يشتمل عليه ذلك الإقليم من وجوه الأموال والجبايات والأعشار والخراجات والمسافات في الطرقات وما فيه من المجالب والتجارات إذ ذلك علم يتفرد به الملوك والساسة وأهل المرؤات والسادة من جميع الطبقات ورافق البيروني السلطان محمود الغزنوي في حملته التي جردها على بلاد الهند في سنة ألف ميلادية ونشر ما شاهده في بلاد السند وشمال الهند وحاول البيروني أن يصحح خريطة تلك البلاد مستندا إلى حسابه الفلكي ويمكن أن نعد من السياح أبل الحسن الذي عاش في القرن الثالث عشر من الميلاد وذكرناه بين علماء الفلك فقد اجتاب بالحقيقة شمال إفريقيا الممتدة من مراكش إلى مصر وعين تعينا فلكيا مواضع أربع وأربعين مركزا مهما قاصدا تصحيح خريطة بطليموس عن الدوائر الإفريقية. واخر رحالة عربي كبير نذكره هو ابن بطوطة الذي بدأ بسياحاته في سنة 1325 ميلادية مسافرا من مدينة طنجة المراكشية ومجولا في افريقيا الشمالية ومصر وفلسطين والعراق وشمال جزيرة العرب الى مكة وفي روسيا الجنوبية والقسطنطينية الى اخره والذي ذهب إلى بلاد الهند مارا من بخارى وخرسان وقندهار فبلغ مدينة دلهي التي كانت من العواصم الإسلامية والتي أوفده سلطانها إلى عاهل الصين فانتهى إلى بلاد الصين بحرا وقد زار في طريقه إلى الصين سيلان وصمطرة وجاوة ووصل إلى المدينة التي تعرف بيكن في الوقت الحاضر ثم عاد إلى وطنه بطريق البحر ودامت تلك السياحات الأولى التي قام بها ابن بطوطة 24 سنة ولكن ابن بطوطة لم يشعر في أثنائها بتعب فقد زار بعدها بلاد الأندلس وأوغل في قلب إفريقيا وانتهى إلى مدينة تنباكتو وتوفي ابن بطوطة في مدينة فاس سنة 1377 ميلادية بعد أن طاف تقريبا في جميع العالم الذي كان معروفا في عصره فريادات كالتي أتاها تكفي لتمجيد من يقوم بها في زماننا أيضا التقدم الذي حققه العرب في الجغرافيا كان من نتائج ريادات العرب ومعارفهم الفلكية التي ذكرتها أن اتفق لعلم الجغرافيا تقدم مهم ولا غر، فالعرب الذين اتخذوا في البداءة علماء اليونان ولسيما بطليموس أدلاء لهم في علم الجغرافيا لم يلبثوا أنفاق أساتذتهم فيه على حسب عاداتهم كانت مواضع المدن الكثيرة التي عينها بطليموس تعينا جغرافيا غير مطابقة للحقيقة تماما وبلغ مقدار غلطه في تعيين طول البحر المتوسط وحده أربعمائة فرسخ ويكفي أن نقابل بين الأمكنة التي عينها الأغارقة والأمكنة التي عينها العرب ليظهر لنا مقدار التقدم الذي تم على يد العرب فهذه المقابلة تدل على أن مقدار العرض الذي حققه العرب يقرب من الصحة بما لا يزيد على بضع دقائق وأن خطأ الأغارقة فيه بلغ درجات كثيرة وكان تعيين الطول صعبا على العرب وذلك لما يعوزهم في ذلك الحين من مقياس للزمان كورنومتر ومن تقاويم مضبوطة للقمر فكانت مغالطهم أظهر من ذلك وإن لم يزد على درجتين إلا نادرا أي وإن كانت دون غلط الأغارقة بمراحل حقا إن أغالط الأغارقة في تعيين الطول كانت فاحشة في بعض الأحيان ومنها أن غلط بطليموس الذي اتخذ الأسكندرية مبدأ لطول في طول طنجة نحو 18 درجة، فجعله 53 درجة و30 دقيقة بدلاً من 35 درجة و41 دقيقة، ومنها أن جعل بطليموس في تقاويمه طول المحور الكبير للبحر المتوسط الممتد من طنجة إلى ترابلوس الشام، 19 درجة زيادة على الحقيقة، أي ما يعدل 400 فرسخ تقريباً. مع أن غلط تقاويم العرب فيه أقل من درجة واحدة وكتب العرب التي انتهت إلينا في علم الجغرافيا مهمة إلى الغاية وكان بعضها أساساً لدراسة هذا العلم في أوروبا قرونا كثيرة وأقدم كتاب نعرفه عن العرب في علم الجغرافيا هو الكتاب الذي نشره النضر البصري في سنة 740 ميلادية ففي هذا الكتاب عالج النضر مختلف الموضوعات التي لا تمت إلى علم الجغرافيا بصلة في الغالب والتي يلوح أنها خاصة بأعراب على الخصوص ثم جاء الاستخري فألف كتاب الأقاليم في أواصط القرن التاسع من الميلاد فكان أرقى من كتاب النظر البصري وكتاب الاستخري هذا لم يكن مع ذلك سوى إحصاء لما في مختلف الولايات من الأنهار والمدن والجبال إلى آخره وما كتبه المسعودي المعاصر للاستخري والمقدسي في سنة تسعمائة وخمس وثمانين ميلادية في علم الجغرافية هو من قبيل الرحلات أكثر من أن يكون من الكتب الجغرافية وأشهر جغرافي العرب هو الإدريسي ومن كتب الإدريسي التي ترجمت إلى اللاتينية تعلمت أوروبا علم الجغرافية في القرون الوسطى ولد الإدريسي في الأندلس ثم ساقت الإدريسية مغامرات كثيرة إلى بلاط ملك سقلية روجر بعد أن استولى النورمان عليها بزمن قصير ولما كانت سنة 1154 ميلادية ألف الإدريسي كتابه الجغرافية العظيم مجتملا على ما قيده المتقدمون في علم الجغرافية وعلى ما رواه عن السياح من المعارف الكثيرة وعلى عدة خرائط فاقتصرت أوروبا على نسخه بدناءة مدة ثلاثة قرون وخريطة الإدرسي التي نشرت صورتها والتي اشتملت على منابع النيل والبحيرات الاستوائية الكبيرة أي على هذه الأماكن التي لم يكتشفها الأوروبيون إلا في العصر الحاضر أكثر خرائطه طرافة فهي تثبت أن معارف العرب في جغرافيا إفريقيا أعظم مما ظن زمنا طويلا وأذكر من جغرافي العرب القزويني ويقوتن الحموي اللذين عاشا في القرن الثالث عشر من الميلاد وأن كتاب هذا الأخير معجم جغرافي حافل بوثائق عن جميع البلدان التي تتألف منها دولة الخلافة وعرف صاحب حما وأبو الفداء 1271 إلى 1331 ميلادية بأنه من علماء الجغرافيا أيضا ولكنه لم يصنع غير تلخيص كتب أخرى وقل مثل هذا عن المقرزي والحسن ويحتاج إحصاء أهم الجغرافي العرب وما ألفوا من الكتب إلى بيان طويل، فقد ذكر أبو الفداء وحده أسماء ستين عالما جغرافيا من الذين ظهروا قبله، وتكفي الخلاصة السابقة لإثبات شأنهم مع ذلك، ولولا إصرار الأوروبيين الخاص على مبتسراتهم الموروثة التي لا تزال باقية حيال الإسلام، لتعذر إضاح السبب في إنكار علماء أفاضل في الجغرافيا كميسيو فيفيان دو سان مارتن. لذلك الشأن، ومع ذلك يكفي أن ما أتى به العرب من عمل كبير لإثبات قيمتهم فالعرب هم الذين انتهوا إلى معارف فلكية مضبوطة من الناحية العلمية عدت أول أساس للخرائط فصححوا أغاليط اليونان العظيمة في المواضع والعرب من ناحية الرياد هم الذين نشروا رحلات عن بقاع العالم التي كان يشك الأوروبيون في وجودها فضلا عن عدم وصولهم إليها والعرب من ناحية الأدب الجغرافي هم الذين نشروا كتبا قامت مقام الكتب التي ألفت قبلها فاقتصرت أمم الغرب على استنساخها قرونا كثيرة